مثلهم كمثل الذي استوقدنا راع فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صمّ بكم عميم فهم لا يرجعون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 وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّرَخُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَاءً كَالَّ لِمَا بَيْنَ يَدِيهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوَعِظَةً للمتقين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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَعَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُ لَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتون ففريقا كذبتون وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غulf بل لعنهم الله بكفرهم فقل لهم ما يؤمنون ولمَّا جآهم كتابٌ من عند الله مصدق لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلَمَّا جآهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين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 من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَاسِ وَأَمْنَهُ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَاهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَحِرَ بَيْتِهَا لِالطَّائِفِينَ أَنْطَحِرَ بَيْتِهَا لِالطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَالْرُّكَعِ السُّلُودِ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 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القواعد مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مسلمين لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.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 فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّمِيعُ العليم صَبْرَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 وما أنت بتاب قبِلَتَهم وما بعضهم بتاب قبِلَتَبعَد ولَئن التَّبَعتَ أهواهم من بعد ما جاءك مِنَ العلم إنك إذا لَمَنَ الظَّالِمينَ الَّذينَ آتَينَهمُ الكِتابَ يَعْرِفونَهُ كَمَا يَعْرِفونَ أبنَائهم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَينَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 وَأَنْتَ صُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلْنَاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرُطَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا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 فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخل الجنة وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزُلُونَ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 الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أي يخافا إلا أي خاف ألا يقي ما حدود الله فإن خفتم ألا لا ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 ومتعهن على الموسى قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن قبل أن تمسوهن وقد فرضت لهم فريضة فنصف ما فرضتم إلا أي يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة نكاح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 وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ تِكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي قوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها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 ك مثل حبة أبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أدل لهم أجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومؤثر خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض وَلَا ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمض فيه واعلموا أن الله غني حميد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 فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعف أو لا يستطيع أي يوم الله فاليوم للولي بالعدل واستشهد شهدين من رجالكم. فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان مما ترضون من الشهداء مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأبش الشهداء إذا ما دعوا